وَإنَاكُمْ إِ كُم غَوين فَإِهُم يَومَئِذٍ فِيعَذاذِ مُشْشتَرِكُون إِا كَذَلكَ نَفعلُ بالِالمُجرِمين إِهُم كَلُوا إِذَا قينَ لَم ل إِ غَ إِل اللَّهُ يَسْتَتْبِرُون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 قال قائل منهم إني كان لي قرئين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أن عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُمْ نَعْبَدُ اللَّهَ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون